استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا Iman imano sama kin ko sam par bhi chara salalu <laughs> boho لتني حلم النافع ووافقني أمالا صالحا أمالا مكولا أكو The Father. Lęk, a la Szanowni kemewahan dunia yang hanya sementara